ما جَعَلَ اللهَّهُ مِن بَحيرَةِ وَلَا سَائبَةِ وَلَا وَصلَةِ وَلَا حَامِون وَلَكِ الذيينَ كَفَروا يَفْتَرونَ على اللهَّهِكَذِبَ وَأَكثَرُوم لا يَعطِلون